الخلق العظيم والمستبان وهو مشكات الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلائق أجيب. السلمي وحديث أيضا في مسلم لما قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت أرحمك الله فنظروا الي النظر الشذر فقلت ما لكم تنظرون الي وهو بيتكلم برضه قال فجعلوا يضربون افخاذهم بايديهم يصمتونني لكني سكن فلما قضيت الصلاه قال فناداني رسول الله صلى الله, صلى الله عليه, وسلم عليه وسلم بابي هو وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم فما كهرني ولا سبني ولا ضربني ولكن قال إنها إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن صحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله المر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد فقال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك وكان اشده علي يوم العقبة لما ذهب إلى ابن عبد ياليل ابن عبد قلال قال فعرضت نفسي عليه فلم يجبني فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب اسم مكان فإذا سحابة أظلتني فنظرت فاذا جبريل عليه السلام قال ان الله استمع قولك لقومك وقول قومك لك وقد بعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت قال فسلم علي ملك الجبال وقال إن الله استمع قول قومك لك وقولك لقومك فمرني بما شئت لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل قال له لا إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا كميث محمد يختار فيه وعندنا حديث صلح الحديبيه الحديث طويل والذي فيه أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان في هذه أتياء لما عمل العمل دي كان كافرا صحب قوما من الجاهلية معه 13 عشر واحد. شربوا الخمر ولعبت برؤوسهم أم نزل عليهم دبحهم كلهم وأخذ أموالهم ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه خلاص وقال يا رسول الله اني كنت مع جماعة من الجاهلية 13 واحد وكذا الحياة دبحتهم ذبح النعاج وخدت ليه الفلوس بتاعتهم اتفضل قد المبلغ اللي انا اخذته منه فقال له اما الاسلام فاقبله منك واما المال فلست منه في شيء انه اخذ غدرا هو ده الكلام الاسلام اقبله منك اما المال لست منه في شيء انه اخذ غدرا هي دي قيم الاسلام كمثل محمد يختار في كفه التوحيد والحق النبي عليه الصلاه والسلام تبرا ممن امن رجلا ثم قتله يعني إذا قلت لرجل السلام عليك فإنه لا يحل لك أبدا أن تؤذيه. لأن معنى السلام عليك أي سلام مني عليك لن ينالك مني أذع. هذا معنى السلام عليك. فإذا أعطى السلام وغدر كان النبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامه محمد يختار في كفه التوحيد والحق المبين رواه مسلم ايضا من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وعن ابيه قال خرجت انا وابي حسيل ابوه اسم كدا او هذا لقبه متوجهين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه الكفار قابلوهم قطعوا الطريق عليه فقالوا لهم إنكم ذاهبون لنصر محمد فقالوا لا ما نريد إلا المدينة فأخذوا عليهم عهد الله وميثاقه ألا يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطوهم العهد والميثاق عهد الله وميثاقه ألا لا يقاتلوا فذهب حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام ذا كان قبل موقعة بدر وجد حذيفة ابن عين كان موجودا في بدر لكنه لم يقاتل فقال يا رسول الله كان من الأمر كذا وكذا فقال لهما انصرفا نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم رات الدنيا مثل هذا كمثل محمد يختار في كفه التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد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 Salud. Uh -oh.